لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ق د س م ع ا للعلوم ه ق الذين ا ل ق ا إ الاسلاميه ل ه فقير ي ونحن ن أ غ ء ن ك ت ب ما ا ق و و ق ت ل ه ا ل أ ن ب ا ء بغير ح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 قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والزبر و ا ل ك ت ا ب ا ل م ن ي ر ك للعلوم نفس د م الاسلاميه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز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 واذ إ وتتقوا فإن ل ك من عزم الأمور وإذ اخذ ل أ أ م و وإذ ر الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوا شركه الهدى م شركه ا د ع ل ي ل ا فبئس ه غير ش و ن لا ربحيه ذات مضمون ب م اجتماعي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 و ا ل ل ه ع ل ى ك ل شيء ق د ي ر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 سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إ ن ك ما تدخن النار فقد أ خ ز ي ت ا ب ن ا انك ما تدخن النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصاف موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ي و م ا ل ق ي النابلسي م ة ل ل ع ل و ف ا ل ا س ل ه م ربهم ي ه إن أنثى موسوعه النابلسي ل ل ر ل و ا م الاسلاميه واخذوا في سبيلي وقاتلوا, وقاتلوا وقتلوا ل أ ك ف ر ن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات ج ن ا تجري ت من تحت اهل ا ل ه ا ر ل ا د خ ل ن ه م جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا من عند الله فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم وأوذوا و ق ت موسوعه النابلسي ا ت ه م للعلوم ن ا ت تجري ح ل ا ا ل ا م ي ه لا ي غ ر ن ك تقلب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا في ل ب ل ا د م ت ا ع قليل ثم م أ و ا ه م ج غ ي م و ب س ل م ه ا ا د لكن ل ذات ي ن ق و ا ر ب ه م ل ه م ج ن ا ت ج من ت ت م ا الأنهار ا ل خ د ي ن فيها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 شركه الهدى شركه بآيات دعويه م غير ربحيه س ا ب ا أ ي ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ن ا ص ب وصابروا ورابطوا ر و ورابطوا ا ا ت ق و ا الله ل ع ل تفلحون ك م